الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم وما يبث من دابة إ ف الليلِ وََّ آالِ وَمَاأَزَل اللهَّهُ مِنَ السَّماء إِمِِّزضِم من فَأَحيابِهِ الأرضَّ بَعْدَ مَوْوتهَا وَتِنااف فأحيااب الأرض بعد موتِها وتصف الاح آيات القون فشاب الأض بعدوتها وتصف الاح آيات القومون تلك آيات الله تنلها علك بالحّلك اللهم نسلوها عليك بالحد فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل افاكه ثيم أَيُّ لِلَّذِي كُلَّ أَفَاكٍ أَثِيم يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ ذَٰلِكَ الشِّرْكُ الْعَظِيمُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَاهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ, مهين أولئك لهم عذاب مهين من انَّ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَٰذَا هُدًى هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجِزٍ أَلِيمٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لهم عذاب من اللههُ الذي سَخوَرَلَكُمْ البَحرَ للتَجرِيَفُكُ فيِيهِ بِأَمْرِهِ وَتَبتَغُومِ فَضْلِهِ وَلاعََّكُم تَشقُون اللههُ الذي سَخغَلَكُ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 قل الذيينَ آمنُوا يغفول الذيينَ لا يدُون أييا الله يجز قَمم بما كانَوا لا يذونَ أييا مَ الله يجذ قًا بما كان يكسبون مننْ امِلَ صَالِحم فَلَنفسْسه مَن آمامِلَ صالح فَلَنفسه, فلنفسه وَمنَنْ أسأَفلَهَا وَمننْ أس فلَهَا قَّ إى رَبّكُم تُرجعون ثمُمَّ إ رَبِّكم وَلَقَد آتَ نابَنِي إسرائلَكتابابَ وَالحُكْمَ وَّهُ وَتَرَزَقُناَاهُم وَلَقَ أَوْ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ أَوْ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْرَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْأَمْرِ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمُخْتَلِفُونَ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 111. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 112. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع إن الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم ينقنون أَمْ حَذب الذي نَجَرَح الساتِأَ جعلهُ كََّينَ آمنُوا وَمِل الصالِحاتِ زَواء أَمَحياهُم أَمْ حذب الذي أن جعلم كََّينَ آم وَمِلُ الصالِحاتِ زَواء أَم نَحيهُم نَنَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لِيَجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يغلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ على بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا افلا تذكرون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر اقل ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم يَكُمِنُ عِلْمٌ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونُ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قالوا اتوا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 لا غيب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ويوم تقوم الساعة يومئذ يغصبون مبطلون وترى كل امه جاثيه وترى كل امه جاثيه كل أمة تدعى الى كتابها كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون يوم جزون ما كنت تعملون هذا كتابون يطق ليك بالحق هذا كتابون يطق ليك بالح إن ك ننسخم كنتم تعملون إ كنت ننسخم ثم المؤمن فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ذلك هو الفوز المبين وامنا الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وحمى الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا, ما السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّهُ إِلَّا ظن وما نحن بمستيقنين قلتم ما ندري ما الساعة إنهن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم فَكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ ك بالِاصِين ذ بأَكُمُتخَذُم آيات اللهههُذوَ وَغرَركُم الحياة الدنُْياذ ب بأنكتخَذُم آيات الدنيا فَْيَوْمَ لا يُخْجونَ منِنهَا وَلاهُم يُْتَعتَبون فَيَومَ لا يُخجونَ منِنْهَا وَلاهُم يُستعتبون فَلههِ الحَممتُ رَبِّ السماواتِ وَورَبِّ الأرضضِ رَبّ العالمين فَلههِ الحَممتُ رَبّ السماواتِ وَربّ الأرضِ رَبِّ العالمين فلله الحمد رب وله الكبرياء في السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم